بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برنوتك إنك أرأي رتي سورة نسائي آية قلني لما برنا آية قلني لما فجأت شودة آية لما فجأت ربك النواي لعلم يورى والدالو ويتدبته وَلَكُمْ نصف مَا ترك أَزْوَاجُكُمْ إثنيف يا لروان ما ترك وأن ليس تجرا أزواجكم ولكان وأن هات منك السنين ليفتئ هات مناتك يوما لك يكهرد يفتئ نندوته كان قبا نتاه تيسن راو تهو نمبر كان لهن ولدن يو كا علم قباتن تاته يسن راته نمبر راته نمبر راو تجنود برتيبا كبيرته رومته علم يسرر رغتيه يسان الذمباته ارغسني فلكم الربع يسنيف حرك افراف فاتو حركة أفراد <تصفيق> مما تركنا وانسان لسان الرج. من بعد وصية إرجع دامسا يسند دامته جساني يجو. يوصين بها دامس كإنسان دامتا أو دين يوقدين إثنين الرجروتو إرجع كفلا نججو راء. ولهن الربع ربع تجر <تصفيق> ربع مِمَّا تَرَكْتُم وَانِثَ دِفْتَن يَا ذِيرُون دِيرِتُ بَرْتِي بَرتِي دِيسَ بِرَادُ إِه حَرْقَ أَفَرَّفْ إِسَان افر افر افر افر افر إِن يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ يُو إِسْنِيف الْمُنْ كَنْجِرِتَات إِسَانِ الرَّاوُ تَهُ كَبِيرُ الرأو فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ يُو إِلْمُ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ دُبَرْتُوتَاتِ السَّنِيفِ دُبَرْتِين تَقَتَاتِهِ لَمَتَاتِهِ أَبُرْتَاتِهِ ثُمُنًا قَبَن ثُمُنَ جَيچُونَ بَكَسَلِهِ تِقُودَنِي تُقُسَدِّتَ فَاجِچُودَا مِمَّا تَرَكْتُمْ وَآنِسِنْ ضِيفَتَنِرَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ إِرْغَا ضَامْسَيسِنْ ضَامَتَن يوكَادَيْنِي إِسِنْ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَتَهَنَّمُ لِدُؤْنِنَا مِتْچَا يُرَثُ كَذَالِمٍ كَلَالَةً كَلَالَة كَلَالَة يَچُون نَمَ كلاالا كلاالا هَادَا آبَانْ قَبْنِي نَمَ إِلْمُونْ قَبْنِينْ كَلَالَة يَدَن فَكَيْنْ يَفْدَرْ گَگِ سَجَچُ دَرْگِسي إِلْمُونْ قَبُو يُهَادَا آبَالْ لِ كَنْقَبَانْتَاتِ كَلَالَة يَدَنِينْ أَوْ امْرَأَةٌ يُؤْكَادُ نما فرعي في أصلين قبنا ججو دمي في هند دمين إلماني هندين هاد أبا كان قبنا يوتاتي ولهو أخن أو أختن إساف أبليس إيرا يوكا أبليتين دبرا كجرات تتاتي فلقل واحد من هما تقو تقو جراتي في Tokko jahaffa tu Isani Kenna Ma serra. Pa in kanu, yotayan obbolejan, yoka obboletti, wan sunnin tahadan. obbolejan tayan, aksara dhalika. sani ul yoka tayan tate, pahom shuraka ofitsulus, Isan, Tokko sadhaffa, waletti, wahilomani, furatani. يرضي الله دبرتي لن ولما كيت من بعد وصية إرجع غير مضار حالنا voi te, irraa sadaqatan, horonamaa harka, toqo sadaqatun barbacitabakka sadaidti kodani, toqo sadaffa, sambiradabarsitani, alu halamminen jajju. Wasiyyyaan minallah, kuni damsa rabbirratahe, wallahu rabbin alimun bekaada, وان أميف أقعت فرائد إثان التقودة ويتكت الدباسه حليم أفسادا نم يسدد دفء الطول ب بينما بي يساكن نكن ربيك إن أفسادا عجل درسين تنتار رسمة دابتي درسي لفتنها قبل الدب نتنيجات